استوى استوى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله اكبر الله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 Sjij allahu leren, chantieren.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 لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟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 Sterker dan de ouders, maar ook de ouders. En de ouders die hieronder staan, die Oh mm -hmm. no. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونثني عليه الخير كله دقه وجله ونوفي سبحانه من التعظيم كله واجله الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر كبيره والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرته واصيله الله اكبر له الثناء مرج وجميلا الله اكبر ما هتفت به مهج الحجيج وسبحته طويله الله اكبر ما تطوف محرم بالبيت او لبى صوبه تبتيلا الله اكبر انه العيد الذي حشدت به اهدى الجموع سبيلا الله اكبر ما افاض المشعر الله اكبر ما تزاحمت الوفود وهي تستغفر الله اكبر ما رمى الحجيج الجمار وكبروا الله اكبر ما حلق الحجيج وقصروا الله اكبر ما نحر الحجيج الاضاحي واستبشروا الله اكبر ما دموع الحجيج على الوجنات تحدروا الله اكبر ورجاؤهم الثواب العظيم الاوفر الله اكبر والقلوب منهم بارعه لله تشكر الله اكبر وكل الخير والبر في هذا اليوم ينشروا الله اكبر انه عيد الاضحى المبهر الله اكبر ما اتم الحجيج مناسكهم وتطهروا اللهم ربنا لك الحمد يا من شكرنا له يقصر وتسمع نجوان الغداه وتبصر لك الحمد ما طاف الملبون او سعوا وما هللوا في المشعرين وكبروا لك الحمد ما ترضى لك الحمد دائما على النعم الكبرى وما انت تغفر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له سبحانه تفرد بالخلق علما وايجادا وامدادا واسعادا شهاده المذكور بها دنيا ونسمو معاد واشهد ان نبينا وسيدنا محمد عبد الله ورسوله ابان شرائع الدين فعم الحق والنور وسادا وانجد الله به الامم من الضلال انجادا اللهم فصل وبارك عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين قدوه العالمين زكاء وودادا غيبا واشهادا وصحبه الخيارة البرره المنافحين عن الهدى والرشاد ليوثا واسادا والتابعين ومن تبعهم باحسان البالغين من السؤدد اطوادا ومن عنياء المجد امادا ومن اقتفى اثرهم يرجو من المنان توفيقا وسدادا وسلم تسليما مباركا لا يني مزدادا اما بعد فيا ايها المسلمون في مشارق الارض ومغاربها إخوة الايمان الكرام حجاج بيت الله الحرام خير وصيه تسدى على الدوام تقوى الملك العلام فتقواه سبحانه بلسم النوائب وترياقها ونور القلوب وائتلاقها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون من يتق الله في الاعماق متجها الى الاله سيرقى عالي الرتب وينهل الحق شلالا بخافقه ويلجم النفس اذعانا لمجتنبي معاشر المسلمين وفود الحجيج المباركين ها قد امتن الله عليكم ببلوغ هذا اليوم الاغر الاطهر المحجر الازهر يوم الحج الاكبر يوم تهب نسائم عطره من كل الابواب وتتحقق فيه الأمان والرغاب فيه تغفر السيئات والذنوب وتمحى الاثام والحوب وتشرق السبل والدروب وتطمئن الجوارح وتبتهج القلوب في يومكم هذا يوم النحر تسح الدموع والعبرات وتزخر في النفوس اصدق العبارات وتجاب الضراعات والدعوات وتقال الهفوات والعثرات وترفع الدرجات وتنال الحسنات وتتنزل نفحات الإكرام من الملك العلام على الحجيج الكرام فيا له من يوم عظيم القرى أحاط بمواكب أم القرى فطوبى لكم الحج الممرور والذنب المغفور والسعي المشكور طوبى لكم مباهات الملائكة من الكريم الغفور الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون ومن الشعائر العمى والطاعات الكبرى التي يتقرب بها إلى المونى عز وجل في هذا اليوم الأغر ويستوي فيها الحجاج والمقيمون شعيرة ذبح الأضاحي وما فيها من الأجر العميم والاقتداء بخليل الله إبراهيم ونبي الله وحبيبه محمد الكريم عليهما أفضل الصلاة والتسليم يقول سبحانه فلما أسلم وتله للجبين ونديناه أي ابراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وخلدت بذلك سنة النحر في عيد الاضحى لتبقى شامة غراء على عظيم الاستسلام والايمان وايه كبرى في الاذعان لاوامر الواحد الديان لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اي يناله طاعتكم وما وقر في قلوبكم من خشيته وتعظيم امره الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون أيها المضحون ومن فقه أحكام أضاحي كون ذبحها في الوقت المحدد شرعا فلا يجوز ذبحها قبل وقت صلاة العيد لما ورد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء أخرجه البخاري ومسلم له وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح باسم الله اخرجه الشيخان وينتهي وقت ذبح الاضحيه بغروب شمس اليوم الثالث من ايام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم وكل ايام التشريق ذبح اخرجه الامام احمد وغيره ولا يجوز التضحيه بالمعيبه عيوبا بينه بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكبيرة التي لا تنقي أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن ويعتبر في سن الهدي والاضحيه السن المعتبر شرعا وهو خمس سنوات في الإبل وسنوات وسنتان في البقر وسنة في النعز ونصف سنة في الضأن وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل واهل بيته كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه ومن سنن الاضحيه أن يتولى المضح الذبح بنفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثاً وستين بدنةً بيده الشريفة ثم اعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر كما جاء في ذلك في صحيح الخبر كما جاء ذلك في صحيح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضحى عليه الصلاه والسلام بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر, الله أكبر, ولله, أكبر ولله الحمد ومن السنه يا عباد الله ألا يعطى جازرها أجرته منها ومن السنة ان ياكل منها ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بُترةً ورصيلًا أمة الإسلام أيها الحجاج الكرام ها أنتم أولئك تنعمون في أشرف الأزمنة وأطهر البقاع والأمكنة تنعمون بافياء التوحيد والإيمان والأمن والأمان وإفراد الواحد الديان فاشكروا الله على هذه المنه الجليله والنعمه الجزيله وقد كانت ارجاء المعموره قبل نور الاسلام في ضلالات ووثنيه وشرك وجاهليه الى ان اشرقت البعثه المحمديه على صاحبها افضل الصلاه وازكى التحيه فانقذت العالم بفضل الله الى مهاد الحق والتوحيد وحياه المعتقد الصحيح وابطال التنديد وتلك الدعوه الربانيه قامت على افراد الله وحده بالعباده دون سواه تحقيقا وإذعانا وتصديقا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون ولهذا المقصد الذي عمت فضائله وكثرت دلائله ارسلت الرسل وانزلت الكتب وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ويحذر المولى سبحانه خاتم رسله وانبيائه من معره الشرك ومغباته وافاته وويلاته ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فالتوحيد يا حجاج بيت الله الحرام أعظم نعمة كملت فضائلها وتمت وكثرت بركاتها وجمت واذهبت الغياهب عن الدنيا وجلت فاعلم أنه لا إله إلا الله فنعمة التوحيد الخالص من الشوائب لا تقدر بثمن وكلنا في حبها والدعوة لها مرتهن وما يبدئ المحب ويعيد في قضية العقيده والتوحيد إلا لأن التوحيد حق الله على العبيد وما كان حقا لله جل وعلا طاب ترداده في الأفواه وحلى حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحير وتجل المسؤوليه المناطة بأهل العقيدة السائرين على المنهج الرباني والضاحب وكذا القاده والساسه والعلماء والدعاه ذو الكياسه ان ينتشلوا المجتمعات والاجيال من اوهاق الافتئات على العقيده والمزايده على مراميها العتيدة وان يتخذوا من التوحيد اطيب سق وغراس وخير منهاج ونبراس لاصلاح احوال الامه وتوثيق اتحادها ودحر الارزاء عنها وتحقيق اجل مرادها أهاب إليك المسلمون مواكب تعج بها شت الفجاج وتجأر وقد ملأ التوحيد منها شغافها وحلقت الارواح وهي تكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ايها الحجيج الاخيار احبه الحبيب المصطفى المختار عليه صلوات ربي وسلامه ما تعاقب الليل والنهار ومن القضايا المهمه الاكيده الراسخه الوطيده بعد عظمه العقيده والتي اوجبت التوارد عليها تمسكا واستباقا اقتداء واستحقاق اتباع هدي خير البريه عليه الصلاه والسلام والتمسك بسنته السنيه لان اتباع المصطفى هو الحق والاقتداء والنور والاستضاءه فهو منهج شرعي مدى الحياة ومعتقد رباني حتى الوفاء وثبات على هديه عليه الصلاة والسلام من غير تبديل ووفاء لسنته من غير تأويل وسنلقى النتيجه البهيجه والحصيلة الاريجه إذا تجاوزت الأمة حيز الأقوال والانفعال إلى التحقق والنصرة والفعال انتثالاً لقوله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وقوله عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي خرجه اهل السنن من حديث العباض بن سارية رضي الله عنه يقول القاضي عياض رحمه الله ومن محبته صلى الله عليه وسلم نصرة سنته والذب عن شريعته من جاء بالدين الحنيف مخلصا فلنا بقفو سبيله انجاح هذا الكتاب المستبين ومثله سنن حسان تحتذى وصحاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد معاشر المسلمين وفي هذا العصر الذي طوقت فيه الانسان فتن الماديات والنظريات واختلجته علل الافكار والشبهات ظهرت قضيه مستانفه ظهرت قضيه مستانفه رواجها ماجه ملحها هها واجاجها الا وهي تحكيم العقل بين يدي صحيح النقل وهذه القضيه التي تشبع بها كثير من المشارب والساقه خلفها في ام فاركس في حمأة الغياهب قد جلاها ايما تجليه أساطين الإسلام وأفذاذه الأعلام بل قد حسنها الإسلام يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فعلى الأمة جمعا شد ركابها صوب هذه الفاقرة فاقرة فاقرة التعقل حيال النصوص الشرعيه لصد زخارها واتيها ودحر عتيها وابيها نصره لدين الله وحفظا لشرعه يا ليت شعري اي عقل يوزن به الكتاب والهدى والسنن فكل مؤثر على النقل الهوى حل عليه غضب فقد هوى الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إخوة الإسلام وينسلك في قضية تعظيم النصوص قضية غرس عظمة الله وصفاته وقدرته وآياته في نفوس المسلمين لا سيما من الأجيال كي تبوئهم تلك القداسات الربانية والمعاني الكوثرية على آت الرشاد والصلاح ومعارج الحياة الطيبة والفلاح وما سيق هذا التاكيد والتنبيه الا لما تنام في هذا العصر من بوادر الالحاد وطفيليات الجحور والعناد وموجات التشكيك وموجات التشكيك في دين الله عز وجل والنيل من ذاته العليه ورسالاته السماويه وسوء الادب في الحديث عن جلال الله عز وجل ومقامات الانبياء عليهم الصلاه والسلام والتطاول على مكانة خاتمهم وأفضلهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام وما تذكيه وسائل الإعلام وتعج به أجهزة التواصل الاجتماعي كل ذلك من عدم تعظيم الله جل جلاله وقدره حق قدره ما لكم لا ترجون لله وطارا وإن لخطورة الأمن وفداحته على عقيدة الأمة وقيمها فإن الواجب المسارعة في الوقوف ضد تنامي هذه الظاهرة المقيتة وسن القرارات الدولية الرادعة لها حتى لا يتجرأ المتهورون على انتقاص الأصول والثوابت والاستخفاف بالمبادئ والقيم ولا شك أن مسؤولية الحكومات والعلماء ووسائل الإعلام عظيمة في صد وسائل استنباته والوقوف أمام ذرائعه وملكياته حمايه للدين والمقدسات وحفاظاً على أمن واستقرار المجتمعات الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا إخوة الإيمان وفي هذا الأوان الذي شاعت فيه أقوان خاطئات وتصورات عن الصواب جانحات وصفت الإسلام بنقيض حقائقه ورنقت لدى أقوام صف ورائقه وتلكم هي ظاهرة الخوف من الإسلام أو ما يسمى اليوم بالإسلام فوبيا وما ذلك إلا لخدش الإسلام والتشكيك في عدله ورحمته وعفوه وسناحته ورأفته والحيلولة دون سطوع كوكبه الساري ونهره المبارك الجاري الذي يحمل للبشرية صلاحها وفلاحها ورشدها ونجاحها هو البلسم الشافي لكل عويصه أعيت مخاطرها عقول اساتها الله قد فطر النفوس على الهدى وأنار بالإسلام درب هداتها ولا يخفى ما للإعلام المؤدلج المتحيز الذي لا ينتصف للمصداقية ولا يميز من انتقاء صهوات التهويل والمبالغة والتضخيم والتشهير والتعميم واستغلال بعض الأخطاء والوقائع المعاصرة النادة الشاذة التي لا تمثل بهاء الإسلام ولا جماله شر ونقير لوصم الإسلام والمسلمين بالقسوه والإرهاب والعنجهية أجمعين وهنا كلا ولا وحاشاهما على الولى فالإسلام هو الملة التي لا تقوم الدنيا إلا على ضيائها ولم ترشد إلا بهديها وسنائها وتلك هي معارج صناعة الوعي الحضاري الراشد الذي لا تتم إلا في مهاد الأمل المدرك للتحضر والرقي والإبداع والتميز الأنيق النفاع الوعي الحضاري الذي يحمل نفحات الحق في التغيير ونسائم الهدى في التطوير بين الأصالة والمعاصره ويمتشق مشاعر التقى والإصلاح الفياح سعياً للفهم الديني والحضاري في شتى المجالات الذي يترقى بالامه المصعده المسعده في درجات الاولويات وفقه الموازنات واعتبار المالات وتفتيق الاذهان وتشقيق التصورات في اعتزاز بالاصاله الدينيه والثوابت الشرعيه والاعتدال والوسطيه وفقه التيسير ورفع الحرج لئلا يقع الناس في العنه والمشقه الابديه امه الاسلام لقد جاء هذا الدين الاسلامي العظيم باعظم القيم الانسانيه المنيفه والاخلاق الوريفه مرشدا العالم الى القيم المزهره والمكارم المبهره ومنها حفظ الحقوق وصون الكرامات ورعايه الحريات وعصمه النفوس والاموال والممتلكات والعنايه بالعهود والمواثيق ورعايه حقوق الانسان وحقن الدماء المعصومه والمساواة بين الاجناس والتراحم بين الناس وإغاثة الملهوفين ونصرة المنكوبين والبذل والعطاء للمحرومين والقضاء على آفة الفقر والخصاصة والبطالة وإقامة فسطاط العدل بين الرعايا والشعوب العدل ذلك المعين الرطراق الذي يسعد العباد ويخصب البلاد ان الله يأمر بالعدل والاحسان أما دفع الظلم واجتثاث أصوله ودحر جلاوزته وأسطوله فقيمة أصلتها الأديان وعززها الإسلام ونصرها وتوعد من خالفها وغمرها وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولن يرسو العالم المنقوب في مرافئ العدل والسلام إلا بدحر الظلم والعدوان وإن شذ من شذ ومان دون حاجة أو برهان وان يكون الانتصار للقيم طي الأفكار والأرواح لا الأدراج ومهب الرياح إلا يكن فعل الدنيا العفاء وسطر على أدل أطلال الهيئات والمنظمات عبارات الفناء ليس السلام ترن من يحلو لمن عشق السلام ليس السلام ترن من يحلو لمن عشق السلام لجرسه يتسمع ان السلام مواقف تبنى على اسس العداله لا تخان وتقطع فيا اخوه الاسلام يا من بوئتم المسؤوليات الجسام تجافوا بعزائمكم عن المعرات والاهانات واسموا بصدقكم وإخلاصكم عن التقاعس والمطال واستمجدوا به نمكم عظيم المقاصد والطموحات العوال ايها الأحبة الأكارم ومما يتصل بالقيم السرية حرص الإسلام في معاملاته على الشفافية والنزاهة التي جمعت من الخير اكمله ومن العفاف ولا سيما في عالم يموج بألوان الرشوة والفساد ويعاني العوازة والبطالة والأمراض والكساد أمة الإسلام وهذا الواقع الأليم المثخن بالمثالب والمزال ليستصرخ المجتمعات جمعا لتعزيز قيم الشفافية والمراقبة والنزاهة والمحاسبة وتحصيل الأمة بوازع الدين وقوة اليقين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أمة الاستفاء والخيريه لقد خص الله سبحانه امتنا المباركه بشعيره جليلة ذات منافع جزيلة هي الطرب الاعظم لهذا الدين ومهمه الانبياء والمرسلين انها شعيره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سفينه النجاه ومشعل الهدايه في كل الاوقات كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والمسلم المبارك كالغير اينما وقع افاد ونفع فيا عباد الله يا حجاج بيت الله الحرام حققوا الخيريه بين الانام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الضوابط الشرعيه والاداب المرعيه كل حسب طوقه واستطاعته ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وإن الناظر في احوال العالم الاسلامي ليدرك بجلاء ولله الحمد والمنه ورعايتها لهذه الشعيره التي يقوم عليها رجال اكفاء ودعاه كرام بوركت جهودهم وضاعف الله مثوبتهم وسدد خطاهم معاشر المؤمنين ايها الحجج الميامين تنعمون في هذا اليوم السعيد المبارك في نفحات الابتهاج والسرور والألفة والحبور والتزاور والاغتباب والأنس والنشاط وذلك فضل الله عليكم ورحمته ولكن لا يحملنا ذلك على تناسي قضيتنا الكبرى قضية القدس والمسجد الأقصى ومآسي إخواننا المضطهدين وأحبتنا المكلومين في فلسطين في الأرض المباركه حيث يعانون الحصار والدمار والتشريد والتقتيل والطغيان والتنكيل وكذا اخواننا في شانه الملعان ورداء في مجازر رهيبه مستعان النبي صلى معاشر ولكم تقتضينا اخوتنا القعساء وعالينا في فلسطين الشمال وسوريا الفياء وأراك ليحقق الأمن والانتصار والاستقرار ولو تجرى لأيك كؤوس الصبر المرار وأن استبر على ما أصابنا ولا نشكو إلا لله أوصابنا فسود النوائب لطالما اسفرت عن نيل الأمان والرغائب فان مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا والخطب الجليل بريد لأزكى الأمل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزيلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا مع نصر الله ألا إن نصر الله, الا ان نصر الله قريب الا ان نصر الله قريب الا ان نصر الله قريب الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنه ونفعني واياكم بما فيهما من الايات والحكمه اقول قولي واستغفر لي ولكم ولكافه المسلمين من كل خطيئه واثم فاستغفروه وتوبوا اليه انه كان توابا صن اسم الحج بمزيد من الطاعات والقروبات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الاسماء الحسنى واجل الصفات واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالهدى والبينات واحكام الحج النيرات صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الهداه التقات والتابعين ومن تبعهم باحسان يرجو الفوز باعلى الجنات بسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله يا حجاج بيت الله اتقوا الله سبحانه واتنموا هذه الأوقات الشريفة الفاضلة واعمروها بالأعمال المباركة الصالحة تفلحوا وتفوزوا وللخيرات والرحمات تحوزوا أمة الفضيلة والعفاف ومن القضايا المهمة الأكيدة ولا سيما في هذه الآونة الشديدة قضايا المرأة والأسرة فقد جاء الشرع الحنيف بتربية المجتمع الأنوف الأبي العفيف الحيي على الفضيلة والعفاف ولكن في فئاما من الناس وبعض القنوات الفضائيات المتهتكة القنوات الفضائية المتهتكة وقالت العنكبوتية السافرة حد نفض المكارم وصول المكارم من قدن الأباه أنكراً لطبيعة بيه والتقدم في الحياة ووأدٍ للطموحات والتأكيد على حجاب المرأة وسترها رأوه هضما لحقها وحكما برقها يعزز أهواءهم اقلام مسمومة تروج لإبراز الوضيعات ووصف الوضاعات وتأجيج الشهوات والنزوات التي تدك معاقل النخوة والرجولة والكرامات فيا أيتها الأخوات الشريفات الحرائر المصونات تمسكنا بالحجاب والعفاف والاحتشام الله الله في الحياء وعدم التبرج والسفور احذرن القنوات المشبوهة الخليعة والمواقع التواصلية الوضيعه التي تدمدم من الأسرة أركانها ومن الفضيلة شم بنيانها واعلمنا أن صحوة المرأة الحصان الرزان المنبثقة عن مشكات الشرع الحنيف ومقاصده الكليه وقواعده المرعية هي التي تقود من مسيرة الفضيلة مراكبها وتتصدر من الدعوة للطهر مواكبها يقول عز من قائل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أمة الوحدة والاعتصام إن من دلائل حضارة الأوطان وازدهارها ونمائها وإعمارها الاعتصام بالوحدة الدينية والوطنية يقول سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن هذه أمتكم امه واحدة وأنا ربكم فاعبدون يقول الإمام البغوي رحمه الله بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة وترك الفرقة والمخالفة وإذا القلوب تالفت مع بعضها لا بد أن يدركن كل مراد ويد الاله مع الجماعة رحمة عملت بها الآبى عن الأجداد ولي يصد تيار التشتت وأتيه ولي يقوم معوجه وعصيه إلا الوحدة والاتحاد والتلاحم والترابط والتراحم وتقديم مصلحة البلاد على هوى النفوس فمحبة الأوطان فطرة الديان مؤسسين مجتمعا باسقا متعاضدا مؤسسا على أصل بدعائن الصدق والوفاء وأمتن أركان الجماعه والسمع والطاعة ديدننا وهجيرانا إن تدابر الناس تعانقنا وإن تناثروا ترافقنا وإن تخالفوا تناصرنا وإن قاطعوا تواصلنا وإن ضنوا تآثرنا فاحرصوا رحمكم الله على جمع الكلمة ووحدة الصف واحذروا الفتن والبلايا واجتنبوا مضلات المحن والرزايا كلكم نعمرية أنماط لوحدتنا فهل ترانا لصوت العقل نمتذل فنكتب اليوم للتاريخ ملحمة تفيض حبا وتيها إنه أمل فيا إخوة الإيمان في كل الأوطان إن المسلم الصالح يقتضيه صلاحه الوفاء لبلاده وصونها عن الفتن والمحن والصدق في السر والعلن وأن يتحلى بثقافة حوار والائتلاف والترابط والبعد عن الانقسام والاختلاف وتجنب مقيت الحزبيات والتعصب للمذهبيات وبغيض الطائفيات واسر العصبيات وسائر النعرات وان من حق اوطاننا علينا ان نكون بتحقيق مصالحها سعاه ولدرء المفاسد عنها دعاه ولامنها ورخائها واستقرارها حماه ولوحده شرائحها واطيافها رعاه وهنا ياتي دور وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز هذه اللحمه المتماسكه وتحصين الامه لا سيما الاجيال والشباب من اختراقها ثم احتراقها خاصه بافتي الارهاب والمخدرات والتكفير والغلو والانهزاميه ايتها الجموع العتيده التحدث بالنعم من أداء واجب شكرها وفي آية التنزيل الجليل الأمر بذكرها ونشرها فهذه الديار الامنه المطمئنة ذات الوحدة الدينية والوطنية والاتفاق ذات الوحدة الدينية والوطنية والاتفاق والرخاء المديد الاطراف بوَّأها الله جل جلاله في العالمين الفراده والخصوصيه والامتياز والاستثنائيه بما سنمها من المكانه القدسيه العليه وشرفها بوجود الحرمين الشريفين الابيه وكرمها بالولاه الميامين والعلماء الربانيين حتى سمت عن ادواء الخلف والشقاق ورست فيها ركائز الولاء والوثاق ومن بالسوء رامها اجتث الباري اصله وفلنصل اليس لها في كل قلب محبه متجذره مسطوره وفي كل صفحه من التاريخ بطوله مشوره وفي سائر امجادها افنان مضوعه منظوره الا دامت بلاد الحرمين الشريفين رافله في سبوغ المننه ولا تزال بفضل الله امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين فيها تعتلف الدروب وتتوادد القلوب وتدحر الأراجيف والشائعات والاباطيل السافرات والمزايدات والمهاترات ولا تزال قيادتها ورعاتها وعلماءها ورعيتها ورجال امنها بعنايه الله محفوظين مكلوئين وسائر بلاد المسلمين اللهم امين ايها الحجاج الكرام ومن غرر المكارم والخلال المقتنزة برواجح الفعال ما تضرزت به حضاره الاسلام في هذا الاوان والى مدير الاذنان بمناقب الفضل والجود الهتان التي تحققت في ارساء اكبر وافخم واعظم توسعه تاريخيه للحرم المكي المنيف والمسجد النبوي الشريف وانها لرحمه للحجاج والعمار والزوار من قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كي ينعموا بأجواء إيمانية فريدة ملعها السكينه والضراعة والأمن والطمأنينة دون نصب وزحام ومشقة والتدام وها هم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها وقد أثلجت صدورهم وابتهجت قلوبهم مسرة وحبورا وتبريكا وسرورا ليرفعون أكف الضراعة للمولى سبحانه أن يجزي من يقف وراء هذه الإنجازات العظيمة عن الاسلام وخدمه قضايا الاسلام والمسلمين وخدمه الحرمين الشريفين اعظم المثوبة والمنه واعالي درجات الجنه دعاء لا يزال يتكرر ويتعدد ويزكو ويتجدد وان يجزيه خير الجزاء واوفاه واعظمه واسناه انه سميع قريب مجيب امين امين لا ارضى بواحده حتى اضيف لها الفا فلعله دعاء أصاب الإجابة وألفا تبارك وفود الحج تشكر سعيه مهنئه والله لا شك أشكر أمان وعدل واجتماع ونعمة وعهد به نزه ونشد ونفخر فلا برح التوفيق طوع بنانه فلا برح التوفيق طوع بنانه وعاش بن الإسلام والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كما نزج الشكر الجزيز للمجتمعات الإسلامية كفاءة فهمها التخفيف من نسب الحجيج هذا العام بما كان له أطيب الأثر في تحقيق المصالح ودرء المفاسد عن الحجيج الكرام والحمد لله على توفيقه ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام أيها الطائفون المسبحون المكبرون أيها الملبون التائبون أيها الذاكرون المستغفرون أيها المحلقون والمقصرون أنتم اليوم في يوم النحر اليوم العاشر من شهر الحجه في هذا اليوم الأغر يتوجه الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات فإذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة ذبح هديه إن كان متمتعا أو قارنا فإن عجز عن الهدي صام عشرة أيام ثم يحلق الحاج رأسه وبذلك يتحلل التحلل الأول فيباح له كل شيء إلا النساء ثم يتوجه الحج إلى مكة ليطوف طواف الإفارة وهو رقم من أركان الحج لا يتم الحج إلا به يقول سبحانه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وبعد الطواف يسعى بين الصفا والمروه إن كان متمتعة أما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد ويحصل التحلل الثاني بثلاثة أمور هي رمي جمرة العقبة والحلف أو التقصير وطواف الإفاضة فإذا فعل الحاج هذه الأمور الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء وإن قدم أو أخر شيئا منها فلا حرج إن شاء الله لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا حجاج بيت الله الحرام إن من واجبات الحج أن تبيت الليلة بمينة اتباعا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويوم مدن إن شاء الله هو اليوم الحادي عشر ويوم غد إن شاء الله هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة أول أيام التشريق المباركة التي قال الله عز وجل فيها واذكروا الله في أيام معدودات قال ابن عباس رضي الله عنهما هي أيام التشريق وقال فيهما عليه الصلاة والسلام وقال فيها عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل خرجه مسلم وغيره الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فأكفر رحمكم الله من ذكر الله وتكبيره في هذه الأيام المباركة امتيالا لأم ربكم تبارك وتعالى واستنانا بسنة نبيكم الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام واقتفاء لأثر سلفكم الصالح فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يكبرون في هذه الأيام المباركة وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمينا فيكبر الناس بتكبيره فترتج منى كلها تكبيرا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هو الله اكبر الله اكبر ولله الحمد وقد كان من هده صلى الله عليه وسلم وهو القائل خذوا عني مناسككم في هذه الايام المباركه رمي الجمال الثلاث بعد الزوال مرتبه الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهي العقبه كل واحده بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاه والنبي تو وهو واجب من واجبات الحج ويجوز للحاج ان يتعجل في يومين وله ان يتاخر الى اليوم الثالث وهو افضل لقوله سبحانه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى وهو مقتضى سنته عليه الصلاه والسلام فإذا أراد الحاج الانصراف من مكة وجب عليه أن يطوف للوداع لقوله سبحانه ثم ليقضوا تفذهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض وقفوا وقفوا وقفوا كما ازدلفوا ولاذوا بالذي خشعت له الارواح والاجسام ورموا جمارا منى بالحصى سبعا بها ترفض فهي رجام وتطوفوا بالبيت وهو مثابه وسعوا وتم بذلك الاحرام نسال الله ان يتقبل من الحجاج حجهم وان يجعل حجهم ممرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم موفورا انه خير مسؤول واكرم مامور هذا وابتذلوا رحمكم الله امر ربكم الذي أثابكم به أجر عظيما وشرفا عميما فقال تعالى قولا كريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا فمن يصلي على المختار واحده عليه عشرا يصلي الله فافتخري يا رب صل عليه كلما لمعت كواكب في ظلام الليل والسحر وآله وجميع الصحب قاطبه الحائزين بفضل احسن السير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وزوجاته الطاهرات امهات المؤمنين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن السته الباقين من العشرة المفضلين وعن اهل بدر والعقبه وسائر الصحابه والتابعين اللهم وفقنا والمسلمين الى كل عمل ترضاه يا رب العالمين اللهم اياك نقصد باعمالنا وعليك نفثلي بصولف أقوالنا سبحانك سبحانك وبحمدك أنت لكل راج ملال ولكل خائف معاذ ندعوك دعاء المضطرين ندعوك دعاء المضطرين ندعوك دعاء المضطرين ونتعرض إلى فضل جودك تعرض المعترين اللهم فاعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين واصلح لنا شاننا كله يا بديع السماوات والارض تقبل من حجاج بيتك الحرام حجهم ووفقهم الى طاعتك اللهم يا ذا الجلال والاكرام اصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم يا ذا العطاء والفضل والمنه اصلح احوال هذه الامه واكشف الامه اكشف الغمه اكشف الغمة عن هذه الأمة يا رب العالمين اللهم اصلح ذات بين المسلمين وارزقهم الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم وفقهم للوحده والوئام وجنبهم بمنك وكرمك الشرور والآثام واهدهم سبل السلام وبلغهم فيما يرضيك عنهم كل مرام اللهم وكما جمعت هذه الوفود المباركة على السنة والبر والطاعة وفي أشرف مكان فاجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بالنخرجين اللهم من مكر بالمسلمين فانكر به اللهم من مكر بالمسلمين فامكر به اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم من كادهم فكده اللهم اجعل شان الاعداء في سفال وامرهم في وبال وكيدهم في ضلال واصبب على المعتدين انواع الخزي والنكال يا قوي يا عزيز اللهم وفق امامنا خادما الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه من العمل ما ترضى اللهم اجزه خير الجزاء وأوفر على ما قدم لحجاج بيتك الحرام وللحرمين الشريفين من توسعات عظام اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واشمله بجميع الألطاف وزينه بكريم الاوصاف وكله على الخير معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا واجعله نصرة للاسلام والمسلمين واسبغ عليه لباس الصحة والعافية اللهم ادم الامن والاستقرار في ديارنا اللهم اجعلها حائزة على الخيرات والبركات سالمة من الشرور والافات اللهم وفق ولي عهده والنائب الثاني وامير البلد الحرام لكل خير يا رب العالمين اللهم وفق ولاه امور المسلمين الى الحكم بشريعتك واتباع سنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمه على عبادك المؤمنين اللهم اجعلهم متبعين لسنه نبيك الامين صلى الله عليه وسلم اللهم اهديهم مراشد البر والسلام يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان الذين يجاهدون لاعلاء كلمتك واعزاز دينك في كل مكان اللهم انصر اخواننا المضطهدين في دينهم في كل مكان اللهم انقذ المسجد الاقصى اللهم انقذ المسجد الاقصى اللهم انقذ المسجد الاقصى من عدوان المعتدين ومن ظلم الصهاينه المحتلين واليهود الغاصبين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في الأرض المباركة اللهم أنقذ المسجد الأسير اللهم دمر اعداءهم وشتت شملهم واجعلهم عبره للمعتبرين يا جبار السماوات والأراضين اللهم أرنا في أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين عجائب قدرتك يا قوي يا جبار يا عزيز يا منتقم اللهم لا ترفع للظالمين في الأرض راية واجعلهم لغيرهم عبرة وآية اللهم لا تعل لهم دارا ولا ترفع لهم منارا اللهم أبرم لهذه الامه أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم وفق علماءنا وقضاتنا ودعاتنا ورجال امننا ورجال امننا ورجال امننا وزهم خيرا على ما يبذلون في حفظ امن الحجاج والزائرين يا رب العالمين اللهم وفق رجال حسبتنا اللهم وفق الامرين بالمعروف والنهي عن المنكر اللهم وفق العاملين في خدمه وشؤون الحرمين الشريفين اللهم وفق العاملين في شؤون الحرمين الشريفين واجزهم خير الجزاء واعظم المثوبه يا رب العالمين اللهم ارفع لهم في الخير كل رايه وبلغهم من الحق كل غايه اللهم اجعل عيدنا سعيدا اللهم اجعل عيدنا سعيدا اللهم اجعل عيدنا سعيدا رغيدا وعملنا صالحا رشيدا يا رب العالمين اللهم اعده على الامه الاسلاميه بالعز والنصر والتمكين اللهم اعدو على الامه الاسلاميه بالعز والنصر والوحده والتمكين وكلهم خير حافظ ومعين اللهم سلم الحجاج والمعتمرين اللهم سلم الحجاج والمعتمرين اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين وكلهم خير معين يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فيا عالم الاسرار يا فالق النوى يا من له الاكوان تعنو وتخضع افضنا وضحينا وملع قلوبنا شجون بها الشم الرواسي تدفع دعوناك والرجاء إليك فوقنا من النار فوقنا من النار فوقنا من النار ورحمنا فعفوك أوسع اللهم صلِّ وسلِّم فعفوك اوسع اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله الاطهار وصحابته الاخيار المهاجرين منهم الأنصار ما اظلم ليل واشرق نهار وعنا معهم بجودك وكرمك يا عزيز يا غفار الله, الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين